لا تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا, فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين وما منعك لا تسجد إذ أمرتك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 لهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إن يأتينكم رسل منكم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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا, وما كنا لنهددي لولا أن هدانا الله لقد جاءنا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 ما وَعَدَ رَبُّكُم حَقًّا طَالُونَعَن فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الضَّالِّينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاءً وِجَاء وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ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 وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا, فأخرجنا به من كل الثمرات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 ليؤذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأجئناه والذين معه في الفلك وأغرقنا, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. إنهم كانوا قوما عميّ.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 أَو لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا وَلَأَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَاءَ بَعْدَ إِذْنِ جَاءَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ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 بالبأساء بالباسا والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس اسانا قد مس اسانا الضراء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 أفأمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وَلَمْ يَهْدِِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا إِلَّا الَّذِينَ شَاءَ اللَّهُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَ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 ظهرت فرعون قالوا إن لنا لأجر إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إنا إن تلقى وإنما أنكون أن وإن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 وقال الملأ من قوم فرعون اتخذ موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناهم ونستحيي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 وَإِذْ نَتَقُنَّ الجبل فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا ما تَيْنَكُ بِقُوَّتِهِ واذكروا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ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 من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الدَّعَوَى وَاللَّهُمَّ مَا لِئَنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا